لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل لقد من الله على المؤمنين ج ي م من إذ ع ث فيهم ر س و ا من ن أ ف ه م ت للعلوم ي آياته ه م ي ز ك ه ويعلمهم ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك ك م ة وإن ا م ي ه ق ب لفضيله ل ي ل ل ا م ب ن أ و الدكتور م ة ق د أ ص ب ت ب النابلسي قل هو من عند أ ن ف س ك م إ ن الله على كل شيء قدير وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان ف ب إ ذ ن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا و وقيل لهم تعالوا قاتلوا أو ا في سبيل لهم الله ع ف د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 قل فدرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, سبيل الله أمواتا بل احياء بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ي س ت ب ش ر و ن ن ب ع م ة من الله وفضل وأن الرحمن ل ا ل ر ن ي ن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 ف اسماء َ الله ََُْ و ََُ ا ل ُ و ا ح َ س ْ ب ُ ن َ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ا فانقلبوا بنعمه من الله وفضل, وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون, فلا تخافوهم وخافون, وخافون ان ف و ن إ كنتم